والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أسواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون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 فخلقنا النطفة عنقة فخلقنا العنقة مضغة فخلقنا المضغة, فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إن بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر مبين فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب من نخيل وأعناق لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن وصبغه الآكلين وإن لكم في الأعامل عبرة نصيق من ما في بطونها ولكم فيها.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 زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت وما معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين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 فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء آخرة وأترفناهم, وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب ويشرب من ما تشربون ولئن أطعت بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكلتم ترابا وإظاما أنكم مخرجون هيا تهيا تري ما تعدون إن هي إلا حياة للدنيا لموت ونحيا وما نحيا بما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 فبعدَلَ لِقَوْمِ الَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأْنِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمٌ هُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ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 يا أيها الرسل خلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وألى ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون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 لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون أستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آبا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 بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين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 ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإننا على أن نريك ما نعدهم لقادرون إذا فعل التي هي أحسن السيئه نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجع لا علي أعلم صالحا في ما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها وَبِهِ وَرَأَيْهِمْ وَمِنْ وَرَأِي ورائهم وزخون الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا ان سبب بينهم يوم ايد ولا يتسائلون فمن ثقلت موازينه فاولائك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فانا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلبون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنَسَوْتُمْ ذِكْرِي حَتَّى أَنْسَكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هم الْفَائِزُونَ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 إنه لا يخلِّ الكافرون وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَّاحِمِينَ